إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن يَقُولُونَ مِن كَرَمٍ مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْذِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَسَّ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير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 لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في سيهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جحنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين آمنوا والعدوان ومعصية الرسول وتناجع بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَلْتُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ لَئِذَا طَالَ شُذُفًا شُذُو يَرْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا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 أَشَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جُوَالَكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا اللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن توني عنهم أموالهم ولا لَائكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ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 Şətəbə Allah ləəğlibənənənə və rüsüli ənə allah qoviyyun aziz La tajid qowman yüəminənənə biləhə və liyom iləqir غَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ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 بهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحصلوا تَسْبُو وَقَفَّ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا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 مَتَطَعْتُمْ مِلْنَةً أَوْ تَرَكْتُمُوها قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا تَمَّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رَكَبٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن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 تَق الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضل من الله ويرضوان لين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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بِهِمْ خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 والله يشهد انهم لكاذبون لا ان اخرجوا لا يخرجون معه ولا ان قاتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ثم لَا اذبر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 فَتَنَاعِبَتْهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ سُم قَدَّمَت لِغَدم التَّقُل اللهَّ إِ اللهَّهَ خَبير بِمَا تَعملَلون وَلَا تَكُُ كََّذينَ نَسُ اللهَّهَ فَأَن سَهُم أَن always ämliyy su ACAN İSZVASİ scanı Rakım. Abdallah also laughter mən televizyon c proud以ynarınıza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 العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبدار المتكبر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 وَقَدكَفَروا بِمَا جَأَكُمْ مِن الحَق يُخْرِجونَ الرَسُ لَ وَإّكُ أَ تُؤ مِن بالِلهِ ربكم اِذَا كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رِضْوَانٍ نَرْضَاتِ تَسُرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقِطُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً أَم يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَكُمُ الْكُفْرَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 فَرن بِكُمْ وَبَدَ بَينَنَا وَبَيينكُم العدَاوَةُ غَلبَوضَ وَأَبدًا حتى تُؤْمِنوا بِاللَّهِ وَحدَهُ إِللاا قَوْلَ إِبَرهِيمَ لِأَبِيهِ لَ أَستَوفًِاَّ لَكَ وَمَا أَمْلِلك لك مِنَغ اللهَِّ مِن الشَيْ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 فاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ ثَوَرُ الرَّحِيمِ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم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 بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَالْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَتْكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ٱزْدَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُمْ مِثْلَ مَآ أَنْفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدينا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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ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 فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِن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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا Nəsrün min Allahi və fethun qareeb. Vebşşirul mu'minin. نَرمَ للحَوَِّينَ مَن أَن صَر إ الظ الله قَا الحَو يونَ نَحْنُ أَن صَارُ اللهَّ فَآنَ نَ الطَّائِفَةُمدَنِي إسرلَ وَكَفَرَة طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ نَّبِيٍّ فَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 قُل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ يَا أووْ إ ذكرِ اللهِ وَزَرُ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 ضو الىها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 İttəkədə oəymənəm jünnətən fəsəddü ən səbiil illəhə ənəhəm səəəmə kənu yəmələr ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبون سَنَدَه يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ وَإِذَا طَالَ لَهُمْ تَعَ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 وعزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين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 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يهدوننا فكفروا وتولوا واستون الله والله وني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قُلْ بَلَىٰ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ والله بما تعملون خبير يَوْمَ يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكبر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من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 اذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتوفروا فاذن الله وثر الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده يقول الله ما استقعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم يا أيها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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فزاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رَسُول يَطلُ عَلَكُم آياتاتِ اللهِ مُبَنَاتِ ل يُخْرِرجَ الذينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّانِحَاتِ مِنَ الظُلُماتاتِ إ النُ وَمَ يؤمِم بِاللهِ وَيَعمَ الْ الصَالِحَ يُدُخِله جنات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 فَتَغَيْمَ الْضَّاتِ أَزْوَاجِكَ فَاللَّهُ وَثُورُ الرَّحِيم قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا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 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُ سَكَنُوا أَهْلِيكُمْ نَارًا يُقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم أَعْطَاهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَوَفِّرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى سبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوق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 اذْقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ فَعَمَلَهُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِيَ نَبْتَنَا عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق الله العظيم